ألم يأتهم نبء الذين مِن قَبْلِهِم قَوْمٌ نُوحٌ وعَادٌ وثَمُودَ وقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَفْسَسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٌ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 يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أنغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نُصِيرٍ